أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرطناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجردوا كل واحد منهما مئة جلدة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 لا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله, فإن الله غفور رحيم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 يَدْرَأُ عَلَيْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَضْلَعَ شَهَادَةً بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَادِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ وَأَنْ حكي إن الذين جاءوا باللفك عصبة منكم لا تحسبو شر لكم بل هو خير لكم لكل أمر منهم ما اكتسب من اللفن والذي تولى, كبره منهم له عذاب أليم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، والذي تولى كبره مِنْهُمْ له عذاب عظيم. لو دايت سمعتمه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين.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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بأنسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا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 وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ تتبع خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنّه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولو لفضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم. أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم، ولا يقتل الفضل منكم والسعة أي يقتلو للقرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يغمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا, لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينه الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين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 الذين امنوا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها وذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم وارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم